كتاب الله عليكم وأحل لكم ما براء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجرهن فريضة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 يُريدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَكُلِّ قَلْبٍ إنسانٌ ضعيفٌ يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا لَا تأكلوا. أم ولكم بينكم بالباطل إلا أن تكونت جارة عن تراضي منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.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 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا وَلِكُلٍ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ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 ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الظلالة ويريدون أن تظلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مباضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير نسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين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 فَقَدْ أَتَيْنَا آل إبراهيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَأَتَيْنَا مُلْكًا عَظِيمًا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّعَنَّ وَكَفَأَ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بتلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما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 إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأميلا. ألم تر إلى الذين يزعون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يُضِلَّهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ وإذا تَهْدِيَنَّهُمْ لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت مَا يصدون عنك وَلَن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 وَإِذَا لَأَتَيْنَا هُم مِّلَّدٌ نَّأَجْرًا عَظِيمًا وَلَا صِرَاطًا مُشْتَطِيماً وَمَا يَنطِقُ الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من الْعُلُومِ فَلَا والشهداء والصالحين وحسن أولئك وَاصْبِرُوا مِنَ ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا كذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن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 جنا من هذه القرية الظالم أهلها، وجعلنا منا لك وليا، وجعلنا منا لك نصيرا، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله.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 فلم تر إلى الذين طيل لهم كفوا أيديكم وأطيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية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 مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرُسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهِ وَمَنْ تَوَلَّ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَيَقُولُنَ قَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِندِكَ بَيَتَظَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يَبْيَتُ فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدفرون القرآن ولم كان من عند غير الله فِيهِ فيه اختلافا كثيرا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 وَاللَّهُ أَشَدْتُ بَأْسًا وَأَشَدْتُ تَنْكِيلًا مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ كِفْلٌ مِّنْهَا وكان الله على كل شيء مطيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو غدوها إن الله كان على كل شيء حسيبا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 دا يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلهم حيث وجدتمهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا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 للفتنه انكسف فيها فان لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا ايديهم فخذوهم حيث سطفتمهم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 وَمَنْ قَتَلَ مِنَ الْخَطَأِ فَتَحْرِيرُ رَقَبَتِ مِنَةٍ وَدِيَةٍ مُسَلَّمَةٍ إلَى أَهْلِهِ إلَّا أَن يَصْطَقُ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 وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدْتَ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لستم مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة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 لا يستوي القاعدون من المؤمنين غيرون الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة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 إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ الظَّالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِي مَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَغْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فأولئك مأواهم جهنم وساءت نصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُونًا وَفُورًا وَمَن يُهَاجِر فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِد فِي الْأَرْضِ مَرَاضًا كَثِيرًا وَسَعَهُ ومن يخرج من بيته مهادرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله وفورا رحيما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 تِطائفةٌ أخرى لم يصَلُّ فَيُصَلُّ لم يصَلُّ فَيُصَلُّ معكَ وَلَيَأْخُذُ حِذْرَهُمْ وَأَسْنِحَتَهُمْ وَتَعْلَمُهُمْ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 إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مبقوتا ولا تهنوا في ابتراء القنب إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون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 ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان وفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب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 ومن يعمل شوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه كَانَ الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا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 ومن يشاطط الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت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 يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانَ مَرِيداً لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً وَلَا إِلَّا أَنَّهُمْ وَلَأَمْنِيَنَّهُمْ وَلَأَمْرَنَّهُمْ فَلَا يُبَدَّلُ كَنَأَى الْأَنْعَامِ وَلَا أَمْرَنَّهُمْ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّقِ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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا بعد الله حقا ومن أصدق من الله طيلا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 وَكَانَ الله بكل شيء مُحِيطًا وَيَسْتَفْتُونَكَ في النساء قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِيهِ يَتَامَى النِّسَاءِ لا تيلات وَنُهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرَبُّونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَتَرَبُّونَ أَن تَنكِحُهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُولُوا لِلْيَتَامَى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 وَيَتَفَرَّطُونَ إِلَّا كُلَّ مِمَّا سَعَتْ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ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 ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا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 يا ايها الذين امنوا كونوا قرامين بالقصط شهداء لله ولا على انفسكم أم الوالدين والأقربين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 ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ظل ظلالا بعيدا إن الَّذِينَ آمَنُوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم بشر المنافطين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين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 تا يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافطين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم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 فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافطين يخادعون الله وهو خادعهم وَإِذَا قَالُوا إلَى الصَّلَاةِ قَالُوا كُسَالَ يُرَأَى النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إلَّا قَلِيلًا وَذَبْرَ ذَبِينَ ذَبِينَ ذَالِكَ لَا إلَهَ قل لِلَّهِ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافطين في الترك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا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 نَاهِيَ فَرَضُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَأَمِنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا صَدَقَ الله العظيم